بسم الله الرحمن الرحيم الفلامرة كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى سرط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الخياط الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون خع وجاء أولئك في ظلال بعيد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 ر ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَن تُمْوَّمَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَلِيَّٰنٍ حَمِيدٌ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 قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَدْقٌ فَطَيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّا أَمْوَاتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصْدُونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أُنَا فَأَتُونَا بسلطان مُبِينٍ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 وَنَسْكِنَكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَام وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ هي عذاب غنيظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرِّيحُ في يوم عاصف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 وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء أول الذين استكبروا إن كنا إن كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغرورون عنا من عذاب الله من شيء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 إنني كفرت بما أشركتُمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنحاء خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.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 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفره وأحلوا قومهم دار البمار جهلن ما يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله آدابا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قلل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق من ما رزقناهم سرا وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ, وأنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بأمره وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر داء بيني، وسخر، وسخر لكم الليل والنهار. وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب عن هذا البلد وإذ قال إبراهيم ربيج عن هذا البلد أمنوا وجربني وبني أن نعبد عبد الأصلام رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا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 الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبا أن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هباء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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْصَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو الْقَدْمِ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأطفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بنا كل الناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد انما هو اله واحد وليذكر أولو الألباب.